قد هذا كلام هذا معناه بسم الله ما تقين <تصفيق> <تصفيق> <تعقيد> مستمر كيف التعقيد على هذا المستمر انت <تعقف> عليها على هذا كنت أول ما او ما شابه هذا او ما شابه هذا بعد هنا نفس الشريط حطها انت بعد, حطة بعد نو إلا ليس لنا نقول إننا نقول فكاهة. ما ما نعن كيف يقول الله عزوجل؟ لكن هذا المعنى <تصفيق> نعم طيب. الثاني عشر إحنا نقول شرها ثامن يبي فائدة. الثانية عشر من فوائد الآية أيضا. <تصفيق> تمدح الله سبحانه وتعالى تمدح الله لنفسه بمعنى أن الله تعالى يمدح نفسه بما أنعم به على عباده ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل فهو سبحانه وتعالى يحب أن يمدح ويحمد لأن ذلك صدق وحق فإنه هذا حق أحق من يثن عليه وحق من يحمد وهو يحب سبحانه وتعالى الحقد. لقوله إن الله لدو فاضل عن الناس الثالثة عشر أن من طبيعة البشر الفرار من الموت لقوله خرجوا من ديارهم وملوهم حذر الموت نعم فيتفر على هذه الفائدة أنه ينبغي للإنسان أن يستعد لهذا الشيء الذي يحدث منه وهو لا يدري متى يبتئ. واضح؟ طيب. هذا آخر ما عندي في هذه الآية. ثم قالت على وقاتل في سبيل الله. ثم نضيف آية أخرى. وهي إن أصل الاستقبال من من السقف لأن المقام في أذية الله أصل الخروج منها لعالم. أليو خلينا بناءه. نعم. ما فائدة تلو. إخراج البياض صح؟ نعم، يعني أصل بقانة البياض. لكن هذا العلاج إخراج ولا أصل بقانة البياض؟ وما أخليه. نعم. والله ما في أفاده يعني الفترة فترات يعني. إذن فيها فائدة وهي أن أنهم ويمكثون يعني تفيد قدرة الله عزوجل حدو أمةهم جميعاً وحهم جميعاً ما أنهم قلوا وهذه ربانة سبق الإشارة إليها. في الأول. قبل ما يخرج من أن لا صاروا يقولون أنهم يسبرون يسبرون خلاف ما سببهم خرجوا خرجوا من هذا فاشل لا قليل من الناس اللي يشكروا قلنا هنا هنا طيب قاتلوا وقاتلوا في سبيل الله وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم قاتلوا هنا حذف المفعول والمفعول معلوم وهم الكفار قاتلوا الكفار وقولهم في سبيل الله في سبيل الله أي في طريقه وهذا يشمل النية والعمل أما النية فإن يكون الإنسان طاصدا بقتاله أن تكون كلمة الله العليا كما جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل حميا ويقاتل شجاعة ويقاتل لوراء مكانه أي ذلك في سبيل الله أي حمية أو الشجاعة أو منطقة اللي وراء مكانه ديان والصمع أي ذلك في سبيل الله عذر النبي صلى الله عليه وسلم عن بالجواب عن كل هذه الثلاثة وقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله هذا قذاف في سبيل الله لتكون نيتك أن تكون كلمة الله هي العليا لا كلمة كأنت ولا كلمة إمامك الذي تغديبه ولا كلمة أي, كان أي من كان أي ولكنها كلمة الله سبحانه وتعالى أن تكون كلمة الله العلية كذا ياسر طيب هذا باعتبار النية كذلك في سبيل الله باعتبار العمل بأن يكون عمل الإنسان في جهاده على وفق الشر فيلتزم ما دل الشر على التزامه من وجوب طاعة الأمير وأن لا يغزو إلا بإذنه وأن لا ينصرف عن الغزو إلا بإذنه وما أشبه ذلك مما تقتضيه أعمال الجهات فوجامل لهذا وهذا لأن فيه للظرفية فتشمل الأمرين جميعا النية مش بعد والعمل وعلى هذا فلا يجوز لنا العدوان على الكافرين إلا على الوجه الذي أباحه الشرف. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. نعم. وقولوا في سبيل الله. واعلموا أن الله سميع عليم. لما أمر بالقتل حذر من الخالفة. فقال واعلموا أن الله سميع عليم. سميع لأقوالكم وعليم بأحوالكم. والأمر هنا للتهديد لا لمجرد العلم لأن مجرد علمنا أن الله سميع عليم بدون أن يحدث لنا ذلك امتثالا لأمره وإشنابه لنهجه أقول مجرد علمنا بذلك لا فائدة يلابد أن يكون له أثر في اتجاهنا وهو أن نحذر مخالفتهم فنقول ما لا يرضى أو نعمل ما لا يرضى. يقولوا أعلم أن الله سميع عليم. في هذه الآية الكريمة الأمر بالقتال. وهل هذا أمر بالقتال نفسه أو أمر بإخلاص النية بالقتال؟ عند الآن أمران. راقلو وفي سبيل الله. هل الأمر منصب على قوله في سبيل الله؟ أو على قوله قاتلوا ويكون أمرا بالقتال مقيدا بالإخلاص. الظاهر وهذا إنه أمر بالقتال مقيدا بالإخلاص وليس مجرد أمر بالإخلاص بالقتال. نعم وإلا لقال إذا قاتلتم في سبيل إذا قاتلتم فقاتلوا في سبيل الله. وعلى هذا في الآية على الأمر في القتال ويكون حمد الله يكون في سبيل الله. طيب هل هذا الأمر للوجوب أو للإستحثاف وه وهل هو للوجوب الكفائي أو العيني هذا يختلف قد يكون واجبا على على العين على العيان وقد يكون واجبا على الكفاية وقد يكون مستحفا والجهاب في سبيل الله هو ذروة سلام الإسلام وهو في المرتبة الثالثة من الأعمال اعتبال محبة الله للعمل كما قال ابو مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل يا الله قال الصلاة على وقته قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله ولو استزدته لزادني فعلى هذا نقول ينقسم الأمر, الـ الأمر الـ آه الـ آه نعم فعلى هذا نقول ينقسم القتال في سبيل الله إلى ثلاثة أقسان واجب على العيان وعلى الكفاية وتطور ذكر أهل العلم و... أنه يجب على الأعيان في أربع حالات الحال الأولى إذا حضر الصف فإنه يجب عليه حينئذ ولا يحل له أن ينصرف لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ جبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا لفئة فقد باء بغلب من الله ومعاه جهنم وبإذن نصير ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تولي يوم الزحف من من كبائل الدنوب الثاني إذا حصر العدو بلده يعني طوقه فإنه يجب عليه الدفاع لوجوه انقاذ المسلم وحصر البلد معناه أن يمنعه أن يمنع من دخول الأشياء إليه أو من خروجها منه وفي هذا ضرر المسلمين لأنه إذا طال الحصار فالنهاية الاستسلام كذلك أيضا إذا استنفره الإيماء يعني قال أنفر يا فلان خرج فإنه يجب عليه ويكون هنا فرض عين لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الرابع إذا احتاج إليه إذا اتي فإنه يجب عليه وقد يكون لغيره فرض كفاية لكنه هو فرض عين لأن الناس محتاجون إليه كما لو كان صاحب رأي وتدبير أو كان عنده علم استعمال آلات الجهاد التي لا يعرف استعمالها إلا هو في هذا الحال يتعين عليه ويكون الجهاد فرض عين ويكون فرض كفاية هو الأصل الأصل أن الجهاد فرض كفاية فيجب على المسلمين أن يجاهدوا في سبيل الله وجوبا لأن الله عز وجل أمر به أمرا مطلقا مثل هذه الآية ولاصف الأمر الوجوب ولا, ولا نقول إنها ضرب في غير الأحوال الأربعة التي سبقت لأن المقصود بالقتال إذلال الكافر فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. وهذه القاعدة في العبادات المأمور بها والتي يقصد منها إيجاد الفعل فإنها تكون فرد كل عبادة يقصد بها إيجاد هذا الفعل فإنها تكون فرد كفائه فمثل الأذان فرد عين لا فرد كفائه لأن المقصود إيجاد الأذان إذا وجد سقط عن الباقي كذلك الجهاد يجب على المسلمين أن, يكون أن يجاهلوا في سبيل الله ولكن يُعلم أن الجهاد له شروط من شروطه القدرة بشروض الجهاد القدرة فإذا كان المسلمون عاجزين عن القيام به فإن الله تعالى لا يرزمهم به لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعى ولقوله فاتقوا الله ما استطعتم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بالقتال إلا حين كان لهم دولة وشوكة وقوة وليس من العقل والحكمة أن نقاتل ونحن لا نستطيع القتاب لأن مع ذلك تسليطا عدو علينا حتى يبيد فمثل لو أن رجلا خرج بسيفه وحنجره ورمحه إلى رجلا معه الصواريخ العابرة للقارات والطائرات وما أشبه ذاته وقالنا بقاذه لسبيل الله نوافق على هذا ما, ما نوافق يعني كل معنى ذلك أنك أظهرت نفسك للعبد، ولكن تربص به حتى أتى الله بأمره، والله على كل شيء قدير. طيب، واستفاد من الحديث من الآية الكريمة وجوب الإخلاص لله، بقوله في سبيل الله، وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الإخلاص بقوله من قاتل لتكون كلمة الله العليا، واستفاد من أنه يحرم على الإنسان أن يقاتل حمية أو أن يقاتل شجاعة أو أن يقاتل ذيها عنه لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده فإذا أمر الله بهذه العبادة العظيمة أن تكون خالصة له فما عدا ذلك يكون منهية عنه ولا يجوز الإنسان أن يغرر بنفسه من أجل هذه الأغراض التي هي بالنسبة ل... ل... لكونها في سبيل الله دنيئة جدا، ولكن لو قال الرجل أنا أقاتل حمية لوطني لأنه وطن إسلامي هو الاتفاع عنه هذه نية خالصة؟ نعم نية خالصة لأنه يقول أنا لا أفضل بين وطني ووطن الوطن الآخر ما كنت أقاتل عن أوطان المسلمين هذه نية خالصة لا بعثي به وهل يستفاج من من علاية الكريمة ووجوب الإخلاص في كل عمل طاعة نعم قياسا على ذلك قياسا على القتال لأن القتال له أسباب ودوافع غير الإخلاص فإذا أوجب الله الإخلاص فيه فمن باب أولى العبادات الأخرى التي ليس لها مثل دوافع الجهاد وؤسار مناهات كريمه وجوب التمشي في التهادي على ما تقتضيه الشريعة اقداماً واحجاماً واخذاً وتركاً لقوره في سبيل الله ومفاجاه كريمه الحد من المخالفة لقونه واعلموا ان الله سميع عليم يعلم ان الله سميع عليم لأن الغرض من, ذلك أن الغرض من ذلك التحذير من المخالفة ومن فوائد الآذي الكريمة إثبات هذين اسمين لله وهما السمية والعليم ومنها إثبات هاتين الصفتين وهما السمع والعلم السمع يطلق على إدراك المسموع وعلى نتيجة هذا الإدراك وهو الاستجابة فسمع نوعان سمع بمعنى إدراك المسموع وسمع بمعنى الاستجابة للمسموع الاستجابة للمسموع وهي إجابة دعائه فمن الثاني وهو الاستجابة قول المصلي سمع الله لمن حمده يعني استجاب استجاب الله كذا يا احيا كذا ايش تقول قول المصلي سمع الله لمن حمده بس مش اللي طيب سمع الله لمن حمده يعني استجاب لمن حمده وقوله تعالى عن ابراهيم ان ربي لسميع الدعاء أي يجيب. وأما وامس الاول وهو السمع الادراك فكثير ثم هذا السمع الذي مع الإدراك تعالى السمع الذي مع الادراك قد يراد به التهديد وقد يراد به يراد وقد يراد به بيان الإحاطة فمن فمن الاول اراده التهديد قول تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ما مراد بالخبر؟ تهدي. ما أخبر الله في ذلك لا يهدي هؤلاء. ومن الثاني قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى. ما المراد به؟ التعيد. تعيد موسى وهارون. ومن الثالث قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتستكير الله فهذا المراد به؟ الإحاطة، بيانة إحاطة الله سبحانه وتعالى بكل شيء وأما هناك سؤال, هنا سؤال قبل أن نتجاوز هذا المحل السمع، هل هو من السبات الذاتية أو من السبات الذغية؟ خطأ خطأ خطأ سنل بمعنى إدراك المسموع هذا ذاتي وفعل نعم صفة ذاتية وبمعنى الإجابة صفة فعلية فعلي. بمعنى الإجابة صفة فعلية لأن الله إن شاء فعل وإن شاء فعل وباعتبار إدراك المسموع صفة ذاتية هل إن شاء الله سمع وإن شاء الله ما سمع؟ أسمع الله, الله موصوف به أزل الله عبد. العلم العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما هذا العلم والله عز وجل موصوف بالعلم أزلا وابدا جملة وتفصيلا لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى في الأرض ولا في السماء لا جملة ولا تفصيلا ولا ماضيا ولا حاضرا، ولهذا علم الآدمي محفوف تآفتين مع نقصه الآفة الأولى الجهل والثانية النسيان، وهو بنفسه قاصر لا لا يتجاوز إلا محو الإنسان يعني لا يشمل إلا محو الإنسان فلا يتجاوز ما حوله ولا يبعد نعم؟ بخلاف علم الله سبحانه وتعالى ثم قالت على من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعاف كثيرة قراءة قراءة أخرى فيضعفه نعم قراءة الثالثة فيضعفه قراءة رابعة فيضاعفه عيفهم، ففيها تتشديد وتخفيث وفتح وضم أربعة قراءات فيضاعفه عيفهم فيضاعفه عيفهم نعم طيب ولهذا انظر إلى رسمها رسمه الآن صالح القراءة الرابعة الرسم أولى ولو رسمنا على القواعد المعروفة عندنا ما صلاح القراءة ؟ لأن حسب القرا... حسب القواعد المعروفة عندنا فيوضع عفه نحط ألف أولى ممتع. تختلف عن فيوضع عفه لأن ما فيها ألف لكن الرسم العثماني يحتوي القراءات يحتويها على على حسب فصل طيب من ذا الذي يخرج الله؟ تقدم لنا مثل هذا التركيب وأن ذا في مثل هذا التركيب تكون ملغتة. فمن ذا اسم شعره اسم سفاه أو من اسم سفاه وذا زائدة والذي خبر مبتل يعني من مبتل. من ذا الذي يخرج الله؟ هذا السفاه بمعنى التشويه. والحس يعني أين الذي يقرض الله فليتقدس وقوله يقرض الله القرض في اللغة القطر ومنه المقراض تعرف ما المقراض ما هو المقص يعني هو يقطع الثياب فالقرض في اللغة القطر ومعنى أقرضت فلانا اقتطعت له جزءا من مالي فأعطيته إياه كذا طيب يقرض الله أن يقتطع جزءاً من ماله لله هذا المعلم لأن لما قال قاتلوا في سبيل الله والقتال يكون بالنفس قال من ذا الذي يقرض الله وهذا جهاد بالمال جهاد بالمال وقاله يقرض الله الغالب أن المقترض لا يقترض إلا لحاجة فهل هذا ممكن في حق الله ما يمكن إلا, إلا, إلا عند شرار خلق الله وهم اليهود فإنه عندما نزلت هذه الآية من ذا الذي يقرض الله قادوا يا محمد إن ربك افتقر فهو يسأل من الإقرار قاتلهم الله وليس غريب عليهم فقد قالوا إن الله فقير وقالوا يد الله مغلولة وقالوا ان الله تعب وما خرق السماء في الأرض فاستراح فيهم السبت نعم أهم معروفهم بأنهم أجرى عباد الله على حق الله إذن يقرض الله قلنا أن القرض في الغالب ما يكون إلا لحاجة الاستقرار فهل معنى ذلك أن الله محتاج كلا والله الله تعالى هو الغني المغرب ولكنه سبحانه وتعالى شبه الإنفاق له بالقرض لأن المقرض واثق من الوفاء والمستقرض ملتزم بيه بالدفعة، فجعل الله تعالى معاملتهم كالقرض تضمينا لمن أنفق في سبيله أن هذا الذي أنفق سوف سوف يرد إليك يرد إليك، واستمع الآن إلى كيفية رد. ليست كيفية الرد فيما تعامل به الله ككيفية الرد فيما تعامل به عباد الله ما تعامل به عباد الله ربما يماطل فيه وربما ينكر وربما ينقص يماطل ينكر ينقص لكن حق الله عز وجل خالم من ذلك كل بل زائد ولهذا قال من ذا الذي يقرض الله ولكن اشترط الله عز وجل ان قرضا حسنا قرضا حسنا ما معنى القرض الحسن القرض الحسن ما وافق الشرط نوافق الشرط بأن يكون من مال الحلال فان كان من مال حرام فليس بقرض حسن لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب الثاني أن يكون خالصا لله فإن كان دياءه وسمعة فليس قرض الحسن الدليل قول تعالى في حد القدس من عامل عملا أشرك فيه معي غيره فهو الاقترف هو الثالث أن يكون في محله يكون في محله بأن يتصدق على فقير أو مسكين أو في مصاها عام، فأما لو بدلها فيما يغضب الله، فإنها فإن ذلك لا قضاء الحسن. الرابع أن أن أن تكون نفسه طيبة به، لا متكرها ولا معتقدا أنه غرم وطيبة. كما كما يظن بعض الناس في الزكاة يظن أنها ضريبة حتى إن بعض الكتاب يقول هذا اللغة يقول ضريبة الزكاة ضريبة الزكاة والعيون لله والواجب أن تطيب نفسك بما تبدله لله عز وجل لأن أفضل ما تنفقه من مالك هو ما انفقته, ما أنفقته لله إذا كانت تطيب نفس نفسك أن تشتري لأهلك فبرتقالا وتفاعا يعقلونه ثم يتعفن في بطونهم ثم يخرجوا إلى بيت الخلق نعم. كيف لا تطيه نفسك أن تصدق لله عز وجل بصدقة تجدها متخرة لك عند الله لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على أهله قال ما أبقيتم لنا من أخشات ما قالوا قال أبقينا أبقينا أبقينها كلها إلا لا. <تصفيق> قال ما بقي إلا كتفها قال بقي كلها إلا كتفها ليش لأن الذي أنفق هو الذي يبقى ولهذا جعل الله ذلك تقديما للنفس فقال وما تقدموا لأنفسكم وأقرأ في سؤال المزمن وأقرأ الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله وخير وعلى ماجر صحيح أن الإنسان يشح بذل المال في طاعة اللحم يشح لأن أمامه عدوين أو عدوان هما الشيطان والنفس الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء بالبخل يعني يعيدكم الفقر يكون شرف ترمت وبدقت ولا باس ترتدي ترح تشح للناس نعم صح ولا؟ نعم ينقص مالك باكر يجوع العياد ولا تلقى الشيء تستجربها البيت نعم لا تنفع كذا يعيدكم من فقر ويأمركم بالفحشاء يقول أمسك أمسك مالك فهو خيولك نعم طيب والله يعذبكم مغفرة منه وفضلا مغفرة لأن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفل الماء النار وفضلا وما آتيتهم من زكاة تريد نوات الله فأولئك هم مضعفون فهنا نقول فيضاعف ناع قرض الحسن قلنا فيه أربعة مو نعيدها يكون من كسب حلم والثاني أن الله والثالث أن يقع موقعه والرابع <تصفيق> أن تطيب بها نفسه نعم <تصفيق> الضواجل فيضعفه له أضعافا كثيرة أضعافا هذه مصدر ويمكن أن نقول إنها مبينة للنوع يعني مقال أضعافا لأن مطلق الضعف يكون بواحدة لكن ذا قال أضعافا صار أكثر من واحدة فيكون مصدرا مبينا للنوم كيف هذه الأضعاف قال الله عز وجل في نفس هذه السورة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة الأنبة سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة كم تكون مضاعفة سبعمائة والله يضاعف لمن يشاء ربما يأتي أضاعف أيضا أكثر فعليه نقول إن الأضعاف التي ذكرت هنا هي التي ذكرت في نفس السورة كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة ما تحبة والله يضعف الميشاء والله واسع علي وقوله والله ينام أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط قوله يقبض ويبسط القبض ضد البسط والبسط التوسيع يكون مراد بالقبض التضيير فهو, فهو, فهو الذي بيده القبض وبيده البسط والفائدة من ذلك أو من ذكر القبض والبسط بعد الحث على الإنفاق الفائدة الإشارة إلى أن المنفق لا يظن أن إنفاقه سبب لضيق رزقه فإن القبض والبسط بيد الله سبحانه وتعالى فقد يتصدق الإنسان وينفق ويوسع الله له في الدست وقد يمسك ويبخل فيضيق الله عليه وكم من الإنسان أمسك ولم ينفق بسبيل الله فسلط الله على ماله آفات في نفس المال في الضياء والاحتراق والسرقة وما أشبه ذلك أو آفات تلحق هذا ببدنه أو بأهله يحتاج معه إلى أموال كثيرة وهذا من باب القبض وقد يكون لسانهم منفق ويتصدق في سبيل الله على وجه الذي يرضي الله فيفارك الله له في المال ويأتيه الرزق من حيث لا يحتسب وقوله يقبض ويبسط يعم كل شيء فيقبض في الرزق ويبسط ويقبض في العلم ويبسط وكذلك يقبض في كل ما يتعلق في الحياة الدنيا وفي الحياة الآخرة القبر والبسط كله إلى من؟ إلى الله عز وجل يقبض الأعمار ويمد فيها هذا من القبض والبسط وإليه ترجعون ختم الآية في قوله وإليه ترجعون التزهيد فائدته والتزهيد في الدنيا كأنه يقول هذا المال الذي أنتم تحدصون عليه وتبخلون به ولا تنفقونه سوف تنتقلون عنه وترجعون إلى الله سبحانه وتعالى فلهذا قتمت بقوله وإليه ترجعون وتقديم المعمول بقول إليه ترجعون له فائدتان فائدة لفظية وفائدة معنوية أما الفائدة اللفظية فهي توافق رؤوس الآيات والثانية الحصر الحصر هذا المعنوية الحصر إليه يعني لا إلى غيره ترجعون فالمرجع كله إلى الله كما أن المبدع كله من الله سبحانه وتعالى من فوائد هذه الآية الكريمة أظن هذا اللي اللي قبله مكتوب, مكتوب فوائدها من فوائدها الحصر نعم هه إيه نعم في يبسط قراءة بالسين يبسط ويبسط بالصاد نعم ها ودي اعراب الجمله نعم طيب من هذا من هذا الاعراب قال من الذي اقلو كان حذفيه وضاعفه أما على قراءة النص فوجهه أنها صارت جوابا للاستفهام في قوله من ذا الذي يقرض الله وفاء السببية بعد الاستفهام ينصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة بعد فاء سببية وإلى هذا شرح ابن مالك في قوله وبعث فاء بعث فاء جواب نفي أو طلب محضين أن وسفرها حتم النص نعم وأما على قرآة الرأس فالفاء هنا للإستئناف وليست للسببية أي فهو يضاعفه فهو يضاعفه فتكون جملة هنا مستأنفة طيب من فوائد الآية الحث الحث على الإنفاق في سبيل الله عز وجل لقوله من ذا الذي والاستفاهم هنا للتحضير والحث ومن فوائدها أيضا أن الله عز وجل أوجب على نفسه مجازات هذا الذي أقرضه قرضا حسنا وجه الإلزام أنه ثم الإنفاق قرضا والقرض قد ألزم المقترض نفسه بوفاء ومن فوائدها ملاحظة الإخلاص وأن يكون الإنسان مقرضا لله عز وجل على سبيل الإخلاص وطيب النفس ومن مال حلال ولا يتبع منفاقه من ولا أدن و لقوله قرضا حسنا هل يفهم من الآية أن القرض المتضمن للذبع حرام لا. من, حسن. من, حسن. حسن. حسن. من قرضا حسنا مم. إذا قال قائل هذا في حق الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قلنا صحيح هذا في حق الله لكن ربما يستدل به على أن الآية تشير إلى أن القرض يجب أن يكون حسنا ليس فيه خروج عن الشر. وربما يستدل بذلك على ذلك بقوله تعالى وما آتيتم من ذبل ياربوا في أول الناس فلا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدوا نواته الله فأولئك هم مغفون شف قابل الزكاة بماذا بالربا وعلى كل حال أخذ من هذه الآية فيها شيء من الثقل ومن فوائد الآية ما في السؤال من فوائد الآية أن كرم الله عز وجل وعطاؤه واسع وان جزاءه للمحسن جزاء فضل لا جزاء عدل من ان يؤخذ من قوله لو ضعفه وعارف من كثير لانه لو كان جزاء عدل لكان يعطى مثله مثله فقط لكن جزاءه سبحانه وتعالى للطائعين المحسنين جزاء فضل أما جزاؤه للعصات فهو دائر بين العدل والفضل إن كانت المعصية كفرا فجزاؤها عدل وإن كانت دون ذلك فجزاؤها دائر بين الفضل والعدل كيف بين الفضل والعدل لأن الله إن شاء عاقب عليها وإن شاء أفرى وهذا دائم بين الفضيل والعدل نعم ومن فوائد الآية الكريمة تمام ربوبية الله عز وجل من قوله والله يقبض ويرسخ ومنها الإشارة إلى أن الإنفاق ليس هو سبب الاختيار والفقه كيف لأنه ذكر هذه الجملة بعد بعد الحث على الإنفاق يشير بذلك إلى أن الإنفاق لا يستلزم الإعدام أو التضييق لأن الأمر بيد من بيد الله سبحانه وتعالى ومن فوائد الآية إثباث المعاد والبعث تقوله وإليه ترجعون ومن فوائدها أيضا تهديد المرض أن يخالف وتغيبه في طاعة الله لقوله وإليه ترجعون لأن الإنسان إذا علم أنه راجع إلى ربه لا محله فإنه لا بد أن يكون فاعلا لما أمر به تاركا لما نهى عنه لأنه يخاف من من هذا الرجوع كما لو أن ملكا نمول في الدنيا قال لك إذهب واسعى ومردك إلي ماذا تعامل هذا الملك ها معاملة من يؤمن بأن الملك سوف يحاسبه على حسناته أو على سيئاته ثم قال عز وجل ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبيهم لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله ألم ترى الخطاب إما للرسول عليه الصلاة والسلام وخطاب زعيم الأمة خطاب لهم وللأمة لأنها تبعو وإما, وإما أنه خطاب لكل من يتوجه إليه الخطاب فيكون عاما في أصل وضعه فالفرق بين المعنيين أن الأول عام باعتبار التبعية للمخاطب به أولاً، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. والوجه الثاني إيش؟ أنه اعتب أنه عام باعتبار وضعه، يعني ألم ترى أيها المخاطب؟ وقوله ترى هل المراد تنظر أو المراد تسمع أو المراد تعلم؟ نشوف. الفعل هنا عدي بإله الفعل عدي بإله وإذا عدي بإله تعين أن يكون من رؤية العين تعرأ إلى كذا أو نظر إلى كذا لو عدي بنفسي لا أمكن أن يكون من مراد بالرؤية العلم فإذا كان كذلك فإنه يلزم أن يكون المعنى ألم ترى إلى شأنه الملأ من بني إسرائيل لأنه من المعلوم أننا نحن بل ورثوا عليه الصلاة والسلام لم أه؟ لم نشاهده ويمكن أن نقول إنها عدت بإله وهي بمعنى النظر لأن الإخبار بها جاء من عند الله وما كان من عند الله فهو كالمرئي بالعين بل أشد وأبلغ قوله إلى الملأ ألم ترى الاستثام هنا للتقرير أو التشويق الله أنه التشويق يعني مشوقنا أن ننظر إلى هذه القصة لنعتبر بها نعم لأن التقرير أيها جماعة التقرير إنما يكون في أمر كان معلوما للمخاطب فيقرر به مثل ألم نشرح لك صدرك أما هذا فهو أمرهم غير معلوم للمخاطب إلا بعد أن نختر به فيكون هنا للتشويق يعني مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم هل تجارة ومثل قوله هل أتاك حديث غاش وما أشبه فالمعنى يشوقنا الله عز وجل أن ننظر إلى هذه القصة من أجل أن نعتبر بها أما لو كان يخاطب من كان عالما بها لقلنا إنه كان بالتقريب طيب إلى الملأ الملأ من بني إسرائيل إذا أضيف إلى أحد فإنه يرادل أشراف مثل قال الملأ من قوم يعني الأشراف والكبرى وقد يرادل الملأ الطائف مطلقا سواء كانوا من أشراف الناس أو من غير أشرافهم هؤلاء ملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم بعثلنا ملكا نقاتل سبيل الله جز هذه رفيعة، نعم، نعم. إذا نرئي من بني إسرائيل، من بني من بني إسرائيل، بني في الأصل للذكور، لكن إذا وصف بها القبيلة صارت عامة للذكور والإناث، كما نقول بنو كميم يعم ذكورهم وإناثهم. فهو قرء إسرائيل، من هو إسرائيل؟ ويعقوب ابن إسحاق. ومعنى إسرائيل أي عبد الله أو ما أشبه ذلك من الأوصاف الاجتباط لله وقوله من بعد موسى لما بيّن قبيلتهم وأنهم من بني إسرائيل ذكر زمنهم فقال من بعد موسى موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام وهو أفضل أنبياء بني إسرائيل إذ قالوا هذه ظرف وهي ما مبني على سكون في محل نف، أي وقت قولهم نعم يلقاو لنبي لهم وفي نبي قراءتان لنبي أصلها نبي لكن خففت الهمزة آه آه فرخلة وإذا قلنا نبي من النبوة لا من النبأ فبينهما خلاف لنبي لهم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 بالإبلاغ بالإبلاغ هذا الوحي إلى غيره وأسبح ما له في هذه الأمة العالم أسبح ما له العالم مع أن العالم مأمور بالإبلاغ لكن مأمور بإبلاغ رسالة من قبله وقيل إن النبي هو الذي أمر في إبلاغ رسالة من قبله ووحي إليه وحي خاص يبلغ نسالة من قبله وهذا هو ما ظاهر كلام الشيخ الاسلام من تيمية ويستدل له بقوله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا يحكم بها فلم يجعل لهؤلاء الأنبياء وحيا خاصا، بل جعلهم يحكمون يعني وحيا مستقلا بل جعلهم يحكمون بالتوراة وهذا القول جيد لولا أنه منتقض بنبوة آدم فإن آدم كان نبيا ولم يسبق شر ولولا هذا النقد لكان ما ذهب الشيخ أرجع وقد يقال إن النبي إذا أوحي إليه بشرع ولم يرتفع فإنما يوحي إليه بالشرع السابق ليؤكد ذلك الشرع ومجدد من دثر منه ولكن المشهور عند أهل الأن هو المعنى الأول وقول لنبي لهم لو قال قائل من هذا النبي قلنا إن الله تعالى أفهمه فلنبهم ما أفهمه الله ولو كان في معرفة اسمه فائدة لكان الله عز وجل لنا يبين اسمه لنا لكن ليس لنا فيه ثائدة المهم أن هنا في من الأنبياء ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله ابعث لنا ملكا معنى ابعث يعني مر ملكا, ملكا وأقم لنا ملكا نقاتل في سبيل الله وكأن عمرهم في ذلك الوقت فأن أمرهم فوضوي ليس عندهم ملك يدبر أمورهم ويدبر شؤونهم والناس إذا كان ليس لهم, ليس لهم ليس لهم لي أمر صار أمرهم فوضى كما قيل لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم القوم إذا سافروا أن نؤمروا أحدهم حتى لا تكون أمورهم فوضى يقول إبعث لنا ملكا أي أقم لنا ملك نقاتل في سبيل الله الذي جزم كلمة مقاتل. جواب الطلب إبعث وهذا دليل على أنهم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 في ما لفى السرعة عن عليه الصلاة والسلام نعم ومن قاتل لتكون كلمة الله العليا هذا في سبيل الله فقال لهم النبي يريد أن يثبتهم وينظر عظيمتهم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا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 بأن نسم عسى <تصفيق> الضمير التاء وأن لا تقاتلوا هو خبرها وعسى تقتلن بأن ولا لا تقتلن بأن كثيرا كما في الألفية وجملة إن كتب عليكم القتال جملة شرطية معترضة جوابها محذوف وقد نقول إنها لا تحتاج إلى جواب لعلمه بالسياق، لكن قدره بعض المعلمين فقال فلا تقاتل هل يتوقع منكم ألا تقاتل إن كتب عليكم القتال فلا تقاتلوا فلا تقاتلوا والجواب نعم هذا هو الجواب محذوف ولو قلنا بأنه لما كان معروما بالسياق فإنه لا يحتاج إليه كما في نظائره لكن لا هوجه وقول ان كتب عليكم القتال كتب بمعنى فُرِض فُرِض عليكم القتال الا تقاتل ماذا كان جوابهم قالوا وما لنا ل وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من من ديارنا وابنائنا قوله وما لنا ألا نقاتل أن هذه زائدة ولا زائدة الصواب أنها غير زائدة لأن مثل هذا التركيب يصح فيه وجود أن ويصح فيه حذفها قال الله تعالى وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وقالت على ومالنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ففي الآية الأولى ألا أتت أن وفي الثانية حدقت وعلى هذا فهما استعمالان عربيان مشهوران أي أن في م أن في مثال تقي يجود أن تود ويجود أن تحدى ومالنا ألا نقاتل في سبيل الله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 يقاتل لتحرير البلاد وفك الأسرار انتبه قوله وما لنا نرجع إلى إعرابية ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع. ولنا جاءه مزهور متعلق محذوف خبر ما وأن لا نقاتل منصوب بنزل الخافر وأصله ومالنا في ألا نقاتل وقد مر علينا أن أن المصطريه إذا دخل إذا دخلت على حرف نفي، فإن الحرف يقدر بكلمة إيش لا بكلمة عدم، فالمعنى إذن ومالنا في عدم القتال. يعني أي شيء لنا في أن لا نقاتل أي مانع وجواب في مانعه لا لا مانع وما لنا أن لا نقاتل الله وقد أخرجنا الجملة هنا حارية فهي في محل النص وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا قولهم أخرجنا من ديارنا وأبنائنا قال المفسرون إن المراد إخراج بعضهم لأن هؤلاء الذين أكلموا نبيهم كانوا في ديارهم لكن كان لهم أقوام سبق تسلط عليهم العدو فأخرجهم من ديارهم ومن أبنائهم قال الله عز وجل فلما كتب عليهم القتال تولوا نسأل الله سلامه هم طلبوا الآن أن يبعث الله لهم أن يبعث لهم نبيهم ملكا يقاتل بسبيل الله يقاتل بسبيل الله. ولما استثبت نبيهم منهم ماذا قالوا؟ قالوا إن عازمون عازمون على ذلك وثابتون عليه. ولكن لما كتب عليهم القتال وفرض عليهم تولوا فصار ما توقعه نبيهم إيش؟ حقا أنه أنهم لم يقاتل وسيأتينا في البوائد أن بعض السؤال يكون نكبة على السائل كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين من تبدأ لكم فهنا قالوا قال الله عز وجل فلما كتب عليه مقتال تولوا يعني أعرضوا عن هذا الفرض ولم يقوم به إلا قليلا منهم والقليل عادة يكون أقل من النصف. ولا لا أو نقول أقل من الثلث أيضا. نقول الرسول صلى الله عليه وسلم سلسلسل. الثلث سلسلسل. كثير. سلسلسل. كثير. فهم تولوا كلهم إلا القليل. ممكن أن نقول من أقل من الثلاث نعم وهي منصوبة على أنها مستثنات والله عليم بالظالمين عليم بالظالمين ومقتضى علمه بهم أن يجازيهم على ظلمه والظلم هنا ليس لفعل المحرم ولكنه لترك واجب لأن ترك الواجب كفعل المحرم فيه ظلم للنفس ونقص من حقها. نعم. فوائد الآية الكريمة من فوائد الآية الكريمة الحث على النظر والاعتبار لقوله: ألم تر إلى الذين ألم تر إلى الملائِ من بني إسرائيل إلى آخره؟ ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن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 لقوله لقولهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله ومنها أن مرتبة النبوة أعلى من مرتبة الملك لقولهم ها؟ ابعث لنا ملكا نخاطبنا النبي فالنبي إذن له السلطة أن يبعث لهم ملكا يتولى أمورهم ويدبرهم ومن فوائد الآية الكريمة ذكر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 في سبيل الله ومن فوائدها تثبيت المخاطب بما طلب بما طلب إيجادهم إيجاده. تثبيت هل يقوم بما يجب عليه نحوه أم لا لقوله هل عسيتم إن كتب عليكم التجال وأن لا تقاتل فإذا طلبك إنسان أن ترسله في حاجة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 لقتال من قاتله لقولهم وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديالنا وأبنائنا ولهذا تجد الجبان من أجبل ما يكون إذا حصر يأتي بما عنده من الشجاعة استنفر كل شيء حتى وإن كان أجبل من النعامة فإنه عندما يحشر يكون عنده قوة للمجافعة ومن فوائد الآية الكريمة أن من أسباب القتال إخراج الإنسان من نفسه وأهله قص إخراج الإنسان من بلده وأهله لقولهم وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا <تصفيق> ومن فوائد الآيات الكريمة أن الإنسان قد يظن الصبر على ترك المحرور أو القيامة بفعل المأمور فإذا ابتلي به نكص من أين الخذ فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منه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 من أمور تنزل به واعجز عنها وأيضا يشير وهذه فائدة يشير إليها قول الرسول عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلن عنه فإن إنسان يأتيه وهو يظن أنه مؤمن فلا يزال به حتى أبعده فيما يحصل فيه من فيما يبعث فيه من الشبهات هذا الحديث أو معناه. ومنها أيضا يتضرع منها أن كثير من الناس ينظرون النذر وهم يظنون أنهم يوفون به ثم لا يوفون به كما في قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لأن آتانا من فضله لأن الصدق النواة نكون من الصالحين فلما آتاه من فضله بخلو به وتولواهم معرضون وهل يستفاد من الآية أن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 ان اينا وقال ومعناه ها ومع لنا. لأنه لما قال وقد افجنا قال فلما كتب عليهم القتال كتب اي فورس يحرروا انفسهم ويحرروا بلادهم من عدوهم وكذلك ابنائهم من السبي ومن فوائد الآيات الكريمه تحذير الظالم من الظلم لقوله والله عليم بالظالمين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 من الظلم، آه، نعم، بقول التولّى الله قليل منهم والله عالم بالظالمين، أي المتولين الذين فروا عليهم إقتتار ولم يقوموا به، فدل ذلك على أن الظلم ينقسم إلى قسمين، إما فعل محرم، وإما ترك واجب، نعم. ثم قال الله عز وجل مبتدىء الصّل اليوم، وقال لهم نبيهم، <تصفيق> نعم، وهي حق السؤال أنك قائد يقودهم أو للجهاد يعني مثلا إذا, إذا كانت حوالك اسمين مثلا مضطربة نعم سأرى لهم عنها مثلا يقول لهم هم إذا طائبا يعني يقود لهم الجهاد هل هذا من هذه آية هل لا نعم أشتغلهم أنه ينبغي مثلا إذا كان أمره المسلمين منفرطا أن يدعى الله عز وجل لأنه يهيء لهم قائدا يجمع كلمتهم، مو. ها؟ يوكل من هذا؟ كيف؟ لأنهم طلبوا مو. من نبيهم أن يبعث لهم ملكة يقعد بالسبيل الله، ها؟ إينام؟ لعلهم يريدون من نبيهم أن يتفرَّج للدعوة الله عز وجل ويكون هذا هو القائد، هنا كل شيء صحيحة هو القائل على النبي ما كان النبي يطلع كله مو القائل محمد نعم بلى ما هذا اللي وقع فالذي يظهر لنا أنه أنهم أرادوا من نبيهم أن يبقى في الدعوة الله عز وجل وعند من كان في, في من في من لم يقاتل من من لا يك من من لا يجب عليه القتال كل شيء صحيحة ها ها ماذا إيه ما في أسئلة يعني؟ نذكر فائدة. كنا في التفسير أن وسائلنا أن بعض السؤال قد يكون نقمة على, <تصفيق> على بعض الآخرين. كنا نسأل نذكر فائدة أن بعض السؤال قد يكون نقمة على الباقي. هذه ذكر أتعرنا في قولنا أن الإنسان قد يطلب الشيء وهو يظن أنه يقوم به ولكن ما ما يقوم به يختل. قال وقال لهم نبيهم إن الله ترى فيها نبيهم قراءة كما أن قوله إيه إبعث إيه نعم قوله لنبي لهم فيها قراءة لنبي لهم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا شف حسن الأدب مع الله هم قالوا للنبي ابعث لنا ولم يقل إني بعثت بل قال إن الله قد بعث لكم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 لم يؤتى ساعة من المال فهو فقير ما عنده مال واسع وقد يقال انه ليس بفقير لكنه ليس عنده مال واسع وفرق بين الفقير المعدن وبين من يجد ولكن ليس ذا ساعة يعني ليس غنيا ننتفع بماله ويدبرنا بماله ويحصل الجيوش والجنود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 الذين يخطعون الناس بأموالهم نعم جواب نبيهم قال إن الله اصطفاه عليكم اصطفاه بنانا اختاره وأصلها من الصفور فعليه تكون اصطفاه بنانا استف... نعم فيكون أصل اصطفاه اصطفاه بتاء الافتعال ولكنها قول بطاعا لما سيأتي إن شاء الله تعالى في تاب الصرف قوله اصطفاه عليكم ولم يقل اصطفاه لكم هنا وفي قال ما قد بعث لكم وهنا قال اصطفاه عليكم إشارة إلى أنه فضله عليه فاختاره لأنه أفضل منهم فهو مفضل عليهم لما أعطاه الله سبحانه وتعالى مما سيذكر وزاده بسطة في العلم، بسطة، معناه الساعة. تقوله تعالى: والله يقدر ويبصر، يبصر طلقة لما يشاء ويقدر. أي زاده ساعة في العلم؟ أي علم هو؟ نحن نتكلم الآن في الملكية، في المراد بالعلم علم تدبير الملك. فعندهم من الحنكة والرأي ما جعله مختارا عليهم من الله عز وجل أيضا والجسم لذا هو بالجسم مع العلم فاجتمع في حقه القوتان المعنوية والحصية بسطة الجسم ليست بالطول فقط بل بالطول والقوة أيضا فهو قوي شديد وطويل أيضا فإذا اجتمع في حقه القوتان المعنوية وهي العلم والثانية الجسمية أو الحسية وهي الله تعالى زاله بطل في الجسم السبب الثالث والله يؤتي ملكه من يشاء يؤتي بمعنى يعطي ملكه من يشاء كما قال تعالى قل الله مملك الملك تؤتي الملك من تشاء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 مقرونا بالحكمة فإن الله لا يعطي الملك إلا من هو أهل له وليس المراد بذلك دفع اعتراضهم بذكر مطلق المشيئة صحيح أن الأمر الله يفعل ما شاء لكن المراد بذلك أن يبين أن أن الله هو الذي يؤتي الملك من يشاء ومع هذا لا يؤتيه إلا من هو أهل له وقد تبين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 وقول عليم أي عليم من بمن يستحق أن يكون ملكا أو غيره من من هو من من الفضل الذي يتيه الله سبحانه وتعالى ما يشاء فهنا نبيه عليه الصلاة والسلام ذكر عدة أمور تحول هذا الرجل ل أن يكون ملكا عليه أولا أن الله استفاه عليهم وفضله بفضائل علمها عند الله لأن ما ذكر فيها شيء ما ذكر شيء ثانيا أن الله زاده بسطة في العلم وتدبير الأمة والحروب ورد ذلك ثالثاً أن الله زاده بسطة في الجسم ويشمل القوة والطول ورابعا أن الله عز وجل هو الذي يؤتي منك يشاء مقروناً بالحكمة فلولا أن الحكمة تقتضي أن يكون طالوت هو الملك ما أعطاه الله تعالى المرك والرابع أن الخامس أن الله واسع عليم فهو ذو الفضل الذي يمده إلى من شاء من عباده فلو أن يتفضل على من شاء الله أعلم حيث يجعل رسالته وأعلم أيضا حيث يجعل ولايته ثم نأخذ فوائد ها؟ واسنادي. طيب. من فوائد الآيات الكريمة؟ لا ما فيها شيء. من فوائد الآيات الكريمة أن نبيهم استجاب لهم. استجاب لهم حيث طلبوا منه أن يبعث، ها؟ ملك لهم. فاستجاب. ولكن بماذا كانت إجابتهم بسؤال الله سبحانه وتعالى ذلك وإجابة الله له ومنها أن الملك ليس لا ينال لا ينال بالوغاتة وإنما ينال بالحقية والأفضلية ومنها أيضا أن الملك تتوتد أركانه إذا كان للإنسان مذية في حسبه أو نسبه أو علمه أو قوته من أين يؤخذ هذا؟ نعم يؤخذ أول من قولهم أن كنا ملك عين ونحق قبل الممكنين ولمثل ساعة من المال وثاني من قوله إن الله اصطفاه عليكم وذاته بصة في العلم وجد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 رؤية الدلالة الكريمة بيان أن عفاء الله عز وجل فوق كل تصور تقوله قال إن الله استفاه عليكم مع أنهم قدحوا به من من وجهين أنهم أحقوا بالملك منه وأنه فقير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 كلمة واسع دائما في كلمة عليم لأن كل منهما فيه الشمول والإحاطة سبق لنا أن الاسم, أن الاسم من أسماء الله تضمن إذا كان متعديا يتضمن كم؟ ثلاثة أشياء الاسم والصفة والحكم يعني الأثر الذي يترتب على ذلك فعليم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 طيب إذن الصفات أكثر من الأسماء وأوسع هنا لأنه ما من اسم إلا وهو متضمن لصفة وهناك صفات لا لا اشتق منها أسماء ففي الصفة الصفات أوسع وأعم من الأسماء والله أسمع عليم ثم قال الله ثم قال, قال, قال الله تعالى وقال لهم نبيهم متى وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت آية بمعنى علامة كما قال تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل يعني علامة تدل على أنه حق أن بني إسرائيل علمون هذا القرآن وأنه سينزل وقال إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت أن وما دخلت عليه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 ويطمئنون إليهم وهذا من آية الله سبحانه وتعالى فيه سكينة من ربيه وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون بقية مما ترك من الذي ترك آل موسى وآل هارون هم أنبياء تركوا العلم والحكمة لأن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينار وإنما ورثوا العلم فهذا التابوت بإذن الله كان مفقوداً, كان مفقودا وجاء هذا الملك الذي بعثه الله لهم هجاء به وصار معهم يستحبونه في غزواتهم في السكينة من الله سبحانه وتعالى وهي أنهم إذا رأوا